والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويرى مسمع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 مصدقا لما معكم مصدق لما معكم من قبل أن نقم وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعوم ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِسْمًا عَظِيمًا أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزْكِّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزْكِي مَن يَشَاءُ وَلَا يُغْلَمُ نَفْسٍ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَفْتَأُونَ عَلَى الله لِبَاوَ كَفَا بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الذين آمنوا تبيلا